هذه الاضحيه لا تضيع مال لليتيم وهذه تصلح للكبار الذين يطلبون الاجر اليتيم قلتم لا يجوز ان يتصدق عنه تطوع نقول نعم لا يتصدق عنه تطوع لكن هذه ليست صدقه تطوع هذه فيها توسعه على اليتيم وادخال للسرور عليه ورفع لمعنويته مثل ما نحن قلنا إنه يشترى له الثوب المعتاد لأمثاله إذا كان الفقراء يشتري ثوب بخمسة ريالات والغني المعتدل بثلاثين ريال والمسرف بمائة ريال نقول نشتري لليتيم ما دام غني ثوب بثلاثين ريال ولا نشتريه له بخمسة ريالات نجعله في صف الفقراء وقد وسع الله عليه كذلك في الأضحية هذه فيها إدخال للسرور عليه وجبر لخاطره وتوسعه عليه نقول هذه اضحيتك هذه اضحيه لك يا فلان انتبه لها ينبسط ويستانس ويسر بهذا وهي من شعائر الاسلام الظاهره ولهذا قال العلماء رحمهم الله وذبحها افضل من الصدقه بثمنها لكن على على ولي اليتيم وعلى كل مضح ان يؤديها كما امر شرعا ما يذبحها ويرميها او يذهب الى المجزره ويذبح الاضحيه ويرميها يذبح الهدي ويرميه لا هذا ما هم اصول ولا يجوز له ذلك وهذا من اضاعه المال اذبحها واسلخها وقطعها وكل ما تريد واعطي ما زاد عن حاجتك للفقراء والمساكين يفرحون بها لكن الفقير المسكين إذا وجد الخروف مثلا مذبوح ومرمي في الأرض ما يأخذه يكون عنده عزة نفس يأخذ من الأرض من الحفرة لا وإنما إذا ذبحته وهيئته وسلمته له يفرح به فبعض الناس يقول الأضحية ضائعة أو الهدي ضائع لا الناس أضعوها بسوء تصرفهم وإلا فهي شعيره من شعائر الإسلام الظاهره ينشا عليها الصغار ويتعلمون عليها ويسرون بها وياكلون ويتصدقون ويهدون وهكذا ويعلم الصغار على ان الاضحيه من اجل ان ناكل ونهدي ونتصدق نعطي الجيران الاغنياء نعطي الجيران الفقراء نعطي الاقارب فقيرا كان اوانيا وهكذا يكون لها مظهر طيب ومظهر اسلامي حسن بخلال ما يفعله كثير من الناس يقول الناس ليس في حاجة إلى اللحم يذبح ويرميها هذا جهل ثم يأتي الآخر وينتقد هذه الشعيرة من شعائر الإسلام لا هذا لسوء تصرف الناس وإلا فهي شعيرة حسنة فيها مواساه وفيها توحيد لله جل وعلا بإراقة الدم على اسمه أفضل ما فعل الحاج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج الذي هو الذبح والنحر لوجه الله تعالى فولي اليتيم اذا اشترى له ضحية يكون هذا من باب جبر خاطره واناسه ويدخل السرور عليه والله اعلم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 يقول السائل ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاه وهل هي ثابته جلسه الاستراحه للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثه اقوال منهم من قال هي سنه وموضعها بعد القيام عند القيام من الركعة الاولى للركعة الثانية وعند القيام من الركعة الثالثة للرابعة هذا موطن جلسة الاستراحة يجلس قليلا ثم يقوم بعض العلماء يقول هي سنة لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وبعض العلماء رحمهم الله يقول ليست بسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبر فهو فعلها للحاجة إليها وبعض العلماء توسط بين القولين فقال هي سنة في حق المحتاج إليها ولا ينبغي أن يجلسها من ليس في حاجة إليها يقول ما حكم الجماعه الثانيه وهل نسليها ام نسلي فراضا وهل تجوز اعاده الجماعه الثانيه في المسجد الحرام والمسجد النبوي كره كثير من العلماء اعاده الجماعه في مسجدي مكه والمدينه المسجد الحرام والمسجد النبوي قالوا لأن هذا يجعل الكثير يتخلف ولا يهتم يقول لو فاتت الجماعه الأولى أدرك الجماعة الثانية قالوا فلا ينبغي أن تكون هناك جماعة ثانية والذي يظهر والله أعلم والصحيح إن شاء الله أنه لا حرج في إقامتها لأنها قد تفوت الجماعة على المرء فوات الحرص وهو حريص لكن تفوته فنقول له نحرمك من الفضيلة الجماعة صل وحدك ولو وجد من يصلي معه لا الاولى أن يصلي جماعة في مكة والمدينة وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الداخل قال من يصلي من يتصدق على هذا لكن ما ينبغي أن يكون معتاد أن يرتب في المسجد جماعتين لا هذا يورث الخلاف ويجعل بعض الناس يتقدم مثلا ما يريد يصلي مع الإمام المتأخر وبعض الناس يترك الجماعة الأولى لأجل ان يصلي مع الإمام المتأخر وهكذا فيوجد خلاف فرقة ولا يجوز مثل هذا يقول ما حكم النوم بغير طهارة او وهو جنب يجوز للانسان ان ينام وهو على غير طهارة او ينام وهو جنب لكن اذا نام على طهارة فهو افضل ولا نقول له يحرم عليه ان ينام وهو جنب لا يجوز له ذلك لكن إذا تطهر واغتسل قبل أن ينام إذا كان على جنابه فهو أفضل يقول مثلتم بالجارية وأمها وقلتم الجارية عمرها عشرون سنة وأمها سبعون سنة هل الحرمه في التفريق بين الجارية ولدها في حال الصغار أم يستمر قد يكون في حال الصغر يحرم التفريق بينهما وفي حال الكبر يكره التفريق مثلا اذا كان للبيع يكره ان يبيع هذه على واحد وهذه على واحد مثلا حتى لو كانت كل واحده قائمه بنفسها لكن اذا اعتقها فالعتق مرغوب فيه اذا اعتق الام ليتخلص منها ويبيع البنت مثلا بمبلغ كثير ممكن هذا وهذا أردته على سبيل المثال يعني لتوضيح التخلص من أحد الرقيقين ليساوي الرقيق الآخر ضعفي قيمتهما يقول السجادات ال التي يوجد فيها صور المساجد او الكعبة اذا جلس الانسان على الصورة او دعسها هل في ذلك شيء لا بأس ولا حرج في الجلوس على السجادة التي فيها صورة الكعبة او صورة المسجد او نحو ذلك لا حرج في هذا لان الصورة هذه ليست لها حرمة او كرامة مثل الكعبة او مثل غيرها، وكذلك لو جلس على ظهر الكعبة ما في ما يفهم منه شيء من الاهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنالا رضي الله عنه أن يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن. فالجلوس على الكعبة أو التكاء على الكعبة أو سناد الظهر على الكعبة لا حرج في هذا والحمد لله. يقول جاءني مولود يوم الخميس الساعة الثانية والنص بعد الظهر متى تذبح العقيقة إذا تم له سبعة أيام يسن ولو قدمت العقيقة قبل السبعة الأيام أو أخرت العقيقة بعد السبعة الأيام فلا حرج في هذا إلا أنه استحب أن يكون عند سبعة الأيام عند تمام اليوم السابع في اليوم السابع مثلا سواء في أوله أو اخره ما في حرج والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابن إبراهيم أخبر عليه الصلاة والسلام في الصباح الصحابة وأخبر أنه سماه على أبيه إبراهيم الخليل فسماه قبل اليوم السابع والوالد في السنة الاستحبابا يسمى ويعقعا في اليوم السابع اذا سماه وعطى عنه قبل السابع او بعد السابع فلا حرج والحمد لله يقول ما هو الثابت في صلاه الضحى هل اصليها كل يوم ام اتركها يوما واصليها يوما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث وأوصى أبا الدرداء رضي الله عنه بثلاث بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر فيستحب للانسان أن يواضب عليها لكن ما يستشعر أنها فريضة وواجبة إذا خشي المرء أن يستشعر أنها فريضة أو واجبة فنعم يتركها بعض الأيام لكن كون الأسائل يقول أصليها يوم أتركها يوم لا يا أخي صلها أكثر لو تركتها بعض الأيام أو كنت في شغل أو مرض أو سفر أو نحو ذلك وتركتها بعض الأيام فلا حرج والحمد لله يقول ورد في الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ما هو مقدار القلتين القلتان تقدر بخمس قرب بالقرب المعتاده التي متوسطه ليست كبيره ولا صغيره مثلا وهي كما قال بعض الفقهاء ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعمقا ويمينا وشمالا يعني بالطول والعرض والعمق يقول اذا صليت الوتر بعد صلاه العشاء واردت ان انام على وضوء ولكن انتكض الوضوء ثم قمت فتوضأت ثم صليت سنة الوضوء هل أعيد صلاه الوتر؟ لا حرج الوتر ما يمنع من الصلاة لكن يستحب للإنسان أن يجعل آخر صلاته الوتر لكن إذا جعلها آخر صلاته ثم أراد أن يتوضأ لينام ومن عادته أن يصلي سنة الوضوء فيصلي أوتر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل طلوع الفجر وأحب أن يصلي تحية المسجد يصلي تحية المسجد ولو كان أوتر أوتر قبل أن ينام ثم نام واستيقظ قبل الفجر وأحب أن يصلي يصلي ما كتب الله له وما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى يعني نقول لك الوتر لا يمنعك من الصلاة لكن المستحب أن تجعله آخر صلاتك شخص يقول أنا واثق من نفسي أني أقوم آخر الليل ترون أني أوتر قبل أن أنا أنام أو أنام وأقوم آخر الليل وصلي وأتر نقول لا ما دمت واثق من نفسك القيام اجعل الوتر آخر الليل يقول أنا تأخرت في النوم وأخشى أن لا أستيقظ إلا بالأذان لصلاة الفجر ماذا ترون لي اوتر أم اخلي الوتر في آخر الليل نقول لا الأفضل لك أن توتر قبل أن تنام ما دمت لا تثق من نفسك القيام أوتر قبل أن تنام يقول يسر الله لي وقمت قبل الفجر بنصف ساعة أصلي أم أترك الصلاة لاني قد أوترت نقول لا صل لا تحرم نفسك صل فالوتر لا يمنعك من الصلاة لكن يستحب لك أن تجعله آخر صلاتك يقول جئت من الجزائر واعتمرت لنفسي واقمت بمكة ايام ثم اردت ان اعتمر عن امي فمن اين احرم يقول جاء من الجزائر معتمر ويريد ان يعتمر عن امه اقول ما دمت قدمت مكة بعمره فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فقدومك بعمرة يكفيك والحمد لله وأكثر من الطواف بالبيت أكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى سافرت إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى غيرها من البلاد لحاجة ثم أردت العودة إلى مكة نقول عد إليها بعمرة لا تحرم نفسك فرق بين من كان بمكة نقول لا ينبغي لك أن تخرج لتأتي بعمرة ومن كان خارج مكة يريد الدخول نقول لا تحرم نفسك ادخل مكة بعمرة فمن كان داخلا فلا يخرج للإتيان بعمره يعني يكره له كثير من السلف ذلك ولا نقول يحرم عليه يكره له ذلك يقول أنا أصلي قبل الظهر أربع ركعات ليس فيها تسليم إلا تسليم واحد فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح لكن إذا صليتها بسلامين يكون أولى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني تسلم من كل ركعتين أفضل فإن جمعتها بسلام واحد فلا بأس عليك يقول كبرت لسمة المغرب ثم نبها للصلاة على الجنازة فقطعت الصلاة ثم صليت على الجنازة لا بأس عليك العلماء رحمهم الله بعضهم قال يستحب إذا حضرت الجنازة وهو في نافلة أن يقطعها لأن الجنازة تفوت والنافلة ممكن أن يأتي بها بعد الصلاة على الجنازة فلا تفوت عليه وبعض العلماء رحمهم الله كره له قطعا نافلة وقال إن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم فأنت دخلت في عبادة فلا تبطلها ولا حرج عليك والحمد لله في هذا ولا هذا يقول انه اخر صلاه الفجر وهو قد جاء بعمره فهل تصح عمرته يجب على المسلم ان يعتني بالصلاه بالصلوات عموما معتمرا او غير معتمر فلا يجوز التساهل بالصلاة ويبدأ ويبدا بها قبل كل شيء لانها هي اكد الاعمال بعد شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فالصلاة اكد اركان الاسلام بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واذا نام عن صلاة او نسيها فالواجب عليها المبادرة بادائها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك يقول من تلبس به الجن والشياطين كيف يتخلص منهم بالرقية والاستعاذة بالله جل وعلا والاكثار من الرقية الشرعية بقراءة ما تيسر من آيات القرآن والاستعاذة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتمرت عن زوجتي المتوفات لا حرج في هذا ما دام أنها ميتة وأنت قد اعتبرت عن نفسك قبل وحجدت عن نفسك فتأتمر عن زوجتك وتحج عنها هذه الأسئلة الطويلة ما نتمكن من قراءتها صفحتين السؤال يختصره كيف علاج المسحور وهل يجوز قتل الساحر أما علاج المسحور فهو بالرقية الشرعية وأما قتل الساحر فنعم لكن لا يقتله كل أحد وإنما يقتل بحكم الحاكم يتولى ذلك ولي الأمر لأنه قد يفتر الشخص على شخص بأنه ساحر ليقتله فلا يجوز هذا وإنما مثل هذا يكون من قبلي ولي الأمر بحكم الحاكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين